بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ كُفْرًا قَالُوا مَنْ أَنْصَارُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَشَهِدْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ رَبَّنَا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 وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَاعْتَقِمِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنَّمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فسنا وافسنا وافسكم ثم نبتمن فنجعل نعمة الله عن الكاذبين إن هذا لهم والقصص حقيق وما من إله إلا الله وإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أملا الكتاب لم تحدون في إبراهيم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 ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشرفين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 فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يؤديه إليك ومنهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأرض وَمَن يَعْلَمُ بَلَى مَن أُوفَى بِعَهْدِهِ وَالتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَآئِكَ أُولَٰئِكَ, أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم وإن منهم فريق يلون ألسنتهم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للماسكون ثم يقول للماسكون عبادا لي من دون الله ولكن كنوا رباني لكن كنوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالخفر بعد إن أنتم مسلمون وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به وأخذتم على ذلك إصرين قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون مَا في السماوات والأرض وَالْأَرْضِ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 فيهبي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهبي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله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 غَفَرَنَ لَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ لَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ن ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ لا كفروا بعد إن الذين كفروا ماتوا وهم كفروا فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولو افترضي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 صدق الله فاتبعوا من لا تئب راهما خليفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع الناس الذي ببكت مباركا وهدا للعالمين فيه آيات بينة مقاه إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون يقرون بأيات الله والله شديد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب ما تصدون عن سبيل الله من أمر تبونه وجوه وأنتم شهداء وما الله برافل عن ما تعملون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 وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مستقيم. اجتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وقولوا وإذا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يغين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر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 يوم تبيض دوجه وتسود دوجه فأما الذين سودت دوجهم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بلكان خيرا لهم من هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لئي ضروكم إلا أذا وإي يقاتلونكم يولقو الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليه مذلة أينما سقفوا إلا بحبيل من الله وحبيل من الناس وباو وباو بغضب من الله وضربت عليه مسكنا ذلك بأن بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة طائمة يتنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون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 الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تُن ي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك دنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذي ويأخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عليتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها انتم اولائ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل الموت بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصمروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ مِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَبَسُّوُنَّهُمْ فِي الْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا الطَّائِفَةُ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وليهما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 إذ تقول للمؤمنين عليكم كفّيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مزّرين بلا إِن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 لا من نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكمتهم فينقلبوا خائبين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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون سارعوا إلى مأفرة من ربكم وجنّة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الرضا والعافين عن فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ثم ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سننون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 اليوم يصح الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم بأ ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيته فقد رأيته وأنتم تظلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّي وَلَا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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين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 سنلقي في قلوب الذين كفروا وعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ بإذنه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 ولا قد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إنتصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم فأثابكم غم كي لا تحزنوا على ما فاككم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة نعاسا يغشى طائفة منكم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 يَقُولُ فِي أَنفُسِهِم لا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ هُكْمُ اللَّهِ ۖ أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُونَ وليَبَتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُلُوَّرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَالَ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا أَسْتَزَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ولقد عفى اللَّهُ عنهم إن الله غفور حَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا رزلا أو كانوا عدلا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتتم في سبيل الله أو موت لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن موت أو قتل لم إلى الله تحشرون فبما رحمة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 إِيَّا صِرْكُمُ اللَّهُ فَلَا وَالِيَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَن يَعْلُو الْيَأْتِ بِمَا وَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن تَبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَا أُوَاعِهُ جَهَنَّمَ بئس المصير هم درجات عند الله والله مصير